قال سليم من قلت يا سلمى نو هل دخلوا ولم يكن استئذان قلت فقال اي وعزتي جبار ماري لكنا لذت وراء البابي رعايه قاعدت بنا نفسي انتمو <تصفيق> نادت اياه في الضدوس فقد ورابي <تصفيق> نادت اياه في الضدوس قد ورأت بأسقط جليل فأسقطه اتمنت العدى وحزن جهنين غاغا ذاك المسا تضرم نار بباب دارها وآيته نور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب آآ جات نجاة بل بابها باب العلي الأعلى فثم واجه الله قد تجلى بل بابها باب العلي الأعلى فثم واجه الله قد تجلى فثم واجه الله قد تجلى قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استدانوا قال سليم قلت يا سلمان لم يكن استذنوا فقال إني وعزته جبار ومعلى الزهراء إمر وراء الباب رعايتان للستريوال حجابي لكنها لاذت وراء الباب رعايتان للستريوال حجابي ومذرأ fim <تصفيق> <تصفيق> ناديت ناديت اياها فضة واسنديني ناديت ناديت اياها فضة واسنديني وربي أسقط <تصفيق> فأسقطت بنت الهدى وحزن جنين هذا كالمسمى محزن أتضرم كالباب الذي إذا أتى أتاه إذا أتا رسول الله يستاذن عند دخوله أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وباب غابا بنبي الرحمة وباب أبواب لجاة الأم أتضرم النار وآية نوري على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب قاب وفي نجاة الأمة وباب قاب وفي نجاة الأمة <تصفيق> بالبابها باب العلي الأعلى بالبابها <تصفيق> Bapu al-Ali al-Ala Fa-tham-ba-wa-it-shu Allahi qad tajel Fa-tham-ba-wa-it-shu Allahi fa tham كسرة الضلع الى لطمه العايل ومن عصرت البابيه الى صرخه الحزن الى صرخه الحزن فلي إله الله تمتلع العين مي وميه العصرة الباب إله صرخة الحزن كلما جاء القوم بالظلم فاطم تبي موقف الصابر سجلت نصر ين فوق الطغواهم رغم آلام الضلع والكسر كلما جاء القوم بالظلم فاطم تو موقف الصبر سجلت نصر ين فوق الطغواهم رغم آلام الضلع والكسر رغم آلام <تصفيق> لقد دارت الأرض وما علانة الزهر لقد دارت الأرض وما علانة الزهر وما أبدت الضعف بروح بأذى الأعضاء لم تكن إلا صرخة الحاق قاوم الظلم يا القوم بالاسرى غصبو حامي ارثي هالاشرار اطلقت فيهم صرخة الثور لم تكون اي لا صرخة الحق قاوم الظلم يا القوم بالاسرى غصبو حامي ارثي هالاشرار فيهم صرخة الثور اطلقت في <تصفيق> غيم وسمين كسرة الضلع الى لطمة العينين يفمين كسرة الضلع الى لطمة العينين او من عصرت البابي الى ايو من قصرة الباب ايو الى صرخة الحزن لقدام ماشي لا توقف الله خليكم ماشي ماشي لا توقف فمن كسرة الضلع الى لطمة العين ايو فمن كسرة الضلع هي إلى لطمة العين أو من عصرة الباب هي إلى صرخة الحزن كلما جاء القوم بالظلم فاطم تبدي موقف الصبر سجلت ناصرين فوق تغواهم رخم ألام الضلع والكسر رخم ألام الضلع والكسر كلما جاء القوم بالظلم كلما جاء القوم بالظلم فاطم تبدي موقف الصبر سجلت ناصرا فوق تغواهم سجلت ناصرا فوق تقواهم رغم آلام الضلع والكسر رغم آلام الضلع والكسر اه لقد دارت الارز يا علي, يا علي هي ما لاله هي لقيت دارة الأرزة هي وما لانت الزهرة أوما أبدت الضعفة برغم أذى الأعدى هي وما أبدت الضعفة هي برغم أذى الأعدى ألم تكن إلا صرخة الحاقه قومت ظلم القوم بالإسراء غصبوها من إرثها الأشرة أطلقت فيهم صرخة الثور لم تكن إلا صرخة الحاق قومت ظلم القوم بالإسراء غصبوها من ارتها الاشرة اطلقت فيهم صرخة الثوى اطلقت فيهم فمين كسرة الظلع الى لطمة العين فمين كسرة الظلع Ilah l'اطمة العين awamien عصرة الباب ilaha صرخة الحزن ilaha كل ما جاء القوم بالظلم فاطم تبدي موقف الصبر سجلت ناصريا فوق طغواهم رغم آلامي الضلع والكسر كلما جاء القوم بالظلم فاطم تعبدي موقف الصبر سجلت ناصريا فوق طغواهم رغم آلامي الضلع والكسر رغم آلامي لقد دارت الارزه وما لعنت الزغره لقيت لعنت ال الى لقيت دارت الارزه وما لعنت الزغره وما ابتدت ضعفها بره وهم اذى الاعداء لقد دارت الأرزا وما لانت الزغر لقد دارت الأرزا وما لانت الزغر وما أبدت الضعف برغم أذى الأعدى برغم لم تكن إلا صرخة الحاقي قوام الظلم القوم بالإصرار غصبوها من أرثها الأشرار أطلقت فيهم صرخة الثوار أطلقت فيهم لم تكن إلا صرخة الحاقي قوام الظلم القوم بالإصرار اصبوا حامي رثي هالاشرار اطلقت فيهم صرخه الثور اطلقت فيهم آه فمي انكسرت ضلعي الى لطمت عيني اي فمي اي اله لقمه العيني او عصرة الباب اي اله صرخه الحزن ايوه مين عصرت الباب اي اله صرخه الحزن كلما جاء القوم بالظلم فاطم تبدي موقف الصبر كلما جاء القوم بالظلم فاطم تبدي موقف الصبر سجلت ناصرا فوق طغواهم سجلت ناصرا فوق طغواهم رغم آلام الضلع والكسر رغم آلام الضلع لقيت دارة الأرزا هي وما لانت الزهرة هي لقيت دارة الأرزا هي وما لانت الزهرة أي وما أبدت الضعفة أي برؤم أذى الأعدة أي وما أبدت الضعفة أي برغم أذى الأعدة لقيت دارة الأرزة أي وما لانت الزهرة أي لقيت دارة الأرزة أي وما لانت الزهرة أي وما أبدت الضعفة اي بروق مئذى الاعدة ايوما عبدتي الضعفة اي بروق مئذى الاعدة لم تكن الا صرخة الحاق قومت ظلم القوم بالإسرة غصبوها من إرثها الأجرة أطلقت فيهم صرخة الثوار أطلقت فيهم صرخة الثوار أطلقت فيها صرخة الثوار الشيعي <تصفيق> المختار يا فاطمة كلنا شيعي المختارك واستعدي بالدموع قبل تكسير الضلوع مع الزهراء واستعدي بالدموع قبل تكسير بعد بعد كلنا ايدك فوق شباب اشيعي المختار يا فاطمه شيعي بعد بعد بعد <تصفيق> واستعدي لقبلة واستعدي